السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام لا نزال في برنامجنا نهاية العالم نستعرض عددا من أشراط وعلامات الساعة التي تسبق قيامها بعدما تكلمنا عن عدد من اشراط الساعة كان لزاما علينا أن نقف على قواعد بينات ودلالات واضحات استقيت من الأحاديث والآيات تتكلم عن طريقة التعامل مع اشراط الساعة يسعدني ان تكونوا معنا اليوم نتكلم عن هذه القواعد في نهاية العالم فابقوا معنا نعم ايها الاخوة الكرام ما هي القواعد التي ينبغي ان نتعامل بها مع أشراط الساعة هل يستطيع كل أحد أن يقرأ أحاديث أشراط الساعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينزلها هو على الواقع كما يريد حتى ربما أحيانا حكمنا على بعض الأحداث أنها من أشراط الساعة أو أحيانا ربما حاولنا أن نلوي أعناق بعض الآثار والأحاديث لأجل أن نقول إنها من أشراط الساعة كيف نستطيع ان نتعامل مع هذه الاشراط عبر هذه القواعد نحن باذن الله تعالى سنفصل ذلك خلال هذه الحلقة من برنامجنا نهاية العالم ورحب بكم ورحب ايضا بالشباب الذين معي والله يجزيكم خير شباب على تشريفكم لي في البرنامج او في برنامجنا جميعا يعني ان شاء الله ولعل الله ينفع به طبعا يا شباب التعامل مع اشراط الساعة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستقع في اخر الزمان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما تكلم عن اشراط الساعة ذكر انه مثلا يخرج في اخر الزمان كذاب ومبير مثلا سيئة الكلام عليها ان شاء الله ذكر عليه الصلاة والسلام انه يخرج نار في المدينة تضيء لها اعناق الابل في بصرة هل وقعت ام لم تقع كيف نستطيع ان نتعامل معها طيب خرجت نار فعلا في المدينة وكانت عظيمة هل نقول اذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع في هذه النار ولن يقع بعدها ام انها ممكن ما تكون هذه النار يعني مثلا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء معينة مثل مثلا فتح القسطنطينية فيفتحها مثلا المسلمون في البداية يفتحها محمد الفاتح طيب هل هذا يعني هناك فتح آخر هو المقصود بالأشراط الساعة أم أنه غيرها سأتكلم عن ذلك بذن الله تعالى بشيء من التفصيل اولا عندما نريد أن نحكم على شيء أن هذا من أشراط الساعة او أنه أمر سوف يقع لا يجوز أن نعتمد في ذلك إلا على الكتاب والسنة يقول الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنذركم بالوحي مادة الإنذار هي الكتاب والسنة يعني المنامات الرؤى الأفكار الشخصية التوقعات عند الناس هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها بل لا يلتفت إلا فقط إلى النصوص الشرعية التي وردت في هذا لذلك حتى لما يقول الطفيل الطفيل بن, بن عمر ليس الصحابي طفيل آخر يقول كنا في الكوفة فأصابنا ضجه فيها يقول فقال الناس إنه قد خرج الدجال إنه قد خرج الدجال قال حتى فزع الناس فزعا عظيما يقول فأقبلتوا إلى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه فإذا هو جالس في مجلسه يعلم الناس وانظر إلى أثر العلم عند الإنسان كيف يحكم في مثل هذا المواقف يقول فقلت له أنت جالس قد خرج الدجال فقال يجلس, يجلس قلت سبحان الله الناس يطاعتونه في الأسواق الناس الآن يطاعتونه في السوق بالسيوف السيوف وأنت جالس يقول فقال يجلس قال فجلست قال فلم يمضي قليل حتى خفت هزعة الناس وقيل انها كذبة صباغ واحد صباغ وكذا بالكذبة وقال الدجار الدجال عمل ضجها شوي وصدك الناس يقول فقلت له سبحان الله والله انك ما هدأت الا عن خبر فحدثنا يعني انت ما بقيت هادئا وغير مكترث بالموضوع نقول الدجار والناس يعني مضطربون وانت عادي اكيد ان عندك خبر فحدثنا قال ان الدجال لا يخرج شوف هو يعرف الظروف التي يخرج فيها الدجال يعني بالعربي نحن يا جماعة اليوم لو قيل لنا خرج الدجال او قيل مثلا نزل عيسى بن مريم لقلت والله العظيم ما نزل عيسى بن مريم قالوا كيف يا شيخ طيب نزل فعلا على المنارة البيضاء في شرق دمشق والله يخرج اقول لم ينزل عيسى بن مريم لانه لا يمكن ان ينزل عيسى بن مريم حتى يخرج قبله من الدجال لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل لأجل أن يقتل الدجال فعيسى بن مريم كونه ينزل والدجال غير موجود هذا يخالف الأحاديث أنت لما يكون عندك نصوص شرعية تستطيع أن تحكم بها يقول فقلنا لحذيفة بن أسيد يا حذيفة حدثنا حديثا أنت الآن تقول أنه لم يخرج الدجال حدثنا كيف كنت واثقا وجالس تعلم الناس وتارك الدنيا مضطريبة يقول فقال إنه لا يخرج إلا في خفة عقول من الناس وكثرة اضطراب فيهم وضعف في دينهم وذكر الظروف التي يخرج فيها الدجال ثم قال وهذه لم تقع فعلمت أن الدجال لا يمكن أن يخرج الآن إلا لما تقع هذه الظروف في العلم الشرعي كيف يستطيع أن يحكم به الإنسان على مثل هذه الظروف كذلك ورد عن بعض السلف أنهم نزلوا بعض أشراط الساعة على بعض المواقف لكن هذه تكون مواقف أحيانا واضحة جدا يعني مع الاسف انا كنت اقرأ لبعضهم ايام حصار العراق قبل اكثر من عشر سنوات عام الى ميلادي فذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله لما قال يشكوا العراق وان يمنع عنها قفيزها ودرهمها يعني ان يحصل عليها حصار قال يا رسول الله مما ذاك قال من قبل العجم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اوضاعا معينة بعض الناس قال هذا الحديث انطبق هذه الساعة الان طيب هل نستطيع نحن ان نجزم فعلا هذا الحديث انطبق ولا لا الصحابه كانوا يجزمون احيانا ان هذه العلامه من علامات الساعه تقع الان لكن تكون علامه واضحه امامهم من ذلك مثلا ان الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بالمناسبه من جده لامه امه من تعرفون طيب اقرب لكم عائشه رضي الله عنها تصير خاله عبد الله بن الزبير إذن أمه من؟ أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير بن عوام عبد الله بن زبير كان يعني بطلا حتى إنه لما جاء الصبيان يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون في أول مقدمه إلى المدينة كان الصبيان ترددوا وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير في السن وحوله الناس فلما هابوه اقتحم عبد الله بن الزبير وكان غلاما وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايع على الإسلام وهو غلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا قالوا هذا عبد الله ابن الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبيه هذا ابن أبيه يعني واضح ما مداما أبوه الزبير البطل طبيعي ان الولد يحصل بهذا الحال فعبد الله الزبير حصل حروب بينه وبين الحجاج القضية أنه في آخر الحال استشهد رضي الله تعالى عنه وجاء الحجاج وعلقه وتركه معلقا لأجل أن يكون عبرة للناس بعد موته وكانت أمه أسماق قد عميت فمرت به ولمسته فإذا ولدها معلق فقالت شوف القوة في المرأة قالت أما انا وهي كفيفة قالت أما انا لهذا الفارس أن يترجل تقول هذا فارس يعني علو في الحياة وفي الممات وهو, وهو حي راكب بعيد عن الأرض وهو ميت مرفوع عن الأرض كمان قالت اما انا لهذا الفارس ان يترجل فهي تمدح بهذا فعلم بها الحجاج وامر به فانزل ثم جاء اليها الحجاج وقال قتلنا ابنك والله لان لم تسكتي عنا لا لأجرنك بشعرك وكان بديء اللسان صلفا في تعامل شديدا فقالت له اسماء وانظر الى اللي حافظ الحديث ونزلته مباشرة عليه قالت اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عليه وسلم. ان في ثقيف كذاب ومبير الكذاب يعني من كثرة الكذب يدعي ما لا, ما لا يحصل والمبير هو كثير القتل يعني الذي يبيد الناس قالت حدثنا ان من ثقيف ثقيف اللي هي قبيلة ثقيف ان من ثقيف كذاب ومبير قالت اما الكذاب فقد عرفناه واما المبير فلا يخاله الا انت طبعا تقصد بالكذاب المختار ابن عبيد الثقفي قال المختار بن عبيد ادعى في البداية انه المهدي وبعدين ترقى به الامر وادعى انه نبي ثم ترقى الامر وادعى انه اله حتى انه دخل عليه مرة بعض اصحابه فجلس صاحبه امامه فكاد كاد المختار ان يلقي اليه الوسادة ليجلس عليها ثم تردد فقال له صاحبه لماذا منعتني من الوسادة لا اجلس عليها قال لأن جبريل قام عنها قبل قليل كذب يدعي جبريل دخل البيت ما شاء الله جلس على الوسادة أمامه أيضا فهو كان يدعي ما لم, ما لم يقع طبعا كذاب وفالأخير قتل المختارة بن عبيد وجاء برأسه له قصة قالت له أسماء قالت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ان ثقيف قبيلة ثقيف سيكون فيها رجل كذاب الكذاب عرفنا المختار بن عبيد الثقافي ومبير المبير ما أظنه إلا انت الحجاج أث... ابن يوسف الثقافي <تصفيق> طبعا بالمناسبة يعني الحجاج ذكروا عنه أعجيب من ضمنها طبعا كان رجلا صلفا شديدا في التعامل سيء الطوية لا ندري عن طوية لكنه سيء التعامل مع الناس حتى انه اول ما ولي الكوفة اقبل وكان اهل الكوفة اغنياء في ذلك الحين قالوا حتى كان الرجل من اهل الكوفة لا يخرج الا ومعه اربعون عبدا حوله يعني يعطونه شوية بريستيج وظهور بين الناس فجاء وصعد المنبر ثم صعد وهو ملثم القصة مشهورة فلما جلس على المنبر سكت, سكت وجعل الناس يتضاحكون هذا الامير الجديد وكلما جاء امير فعملوا له مشاكل وقيل ولا استقال فجلس ساكتا ساكتا ساكتا حتى قال عمير بن ضابق واحد من الناس قال ما هذا الامير ما رأيكم أن أحصبه بالحصباء وأخذ حجر بيرميه عليه يعني شوفوا الجرأة على الأمرى وكانوا ولا وليجلس عندهم أمير قال فقام وكشف اللتام وقال عبارته المشهورة أنا ابن جلاء وطلاعوا الثنايا متى أضعوا العمامة تعرفون ثم قال يا أهل العراق يا معدن الشقاق والنفاق والله لقد جئتكم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحانا قطافها والله لا لأرين لا الدم يسيل من بين العماء لا أخلي كل واحد يمشي وعمائنت يسيل منها دم إذا ما صرت رجال يقولون ومشى مرة فسمع صرخة في السوق ففزع قال إيش هذا خروج علي ولا يعني قلب للحكم يقولون فذهب إلى المسجد وصاحب الناس واجتمعوا ثم قال والله لا تضربن عصا عصا يا ما اشوف مضاربه ولا ارى احدا رفع عصا راية يريد ان يصبح اميرا وكذا والله لا تضرب عصا عصا الا جعلتكم جميعا كامس الدابر خليتكم ارجعكم الامس يعني من شدة التهديد كان له شيء من القوة والصلافة حتى انه خرج مرة يصيد مع بعض اصحابه يقولون فضاع عنهم اثناء الصيد فجاء وقف على رجل فقير على قد حاله جالس هكذا عند غنم فقال له الحجاج من اين الطريق يا اعرابي قال الطريق من ها هنا فقال طيب ما تقول في اميركم هو يقصد من نفسه. يقصد نفسه الحجاج قال شر امير طب الحجاج ما تعود اسمع الكلام تعود اسمع سمط على عمرك وبشر ان شاء الله وما يصير خاطرك الا طيب سامع الكلام الحلو فقال فما تقول في اخيه قال شر أخ قال فما تقول في أبيه قال بئس الأب أو قال فما تقول في حكمه قال ما رأينا ظلما أشد منه قال فما تقول فيه في الآخرة قال في جهنم قال فما تقول وجعل كلما سأل السؤال أعطاه ضربه لكن هل هالأعرابي استطاع أن يخرج من الموقف بالسبع جميع هذا سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحب الكرام لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنه فأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال كلامنا يحب حول تنزيل أشراط الساعة على الواقع يعني هل نستطيع أن نقول عن واقع معينة وقعت اليوم في زماننا هذه هي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبالتالي ها هي شرط من أشراط الساعة نحن نتكلم عن هذا بإذن الله تعالى لعلنا أن نخرج منه بنتيجة الشاهد هذا الرجل الحجاج الذي قالت فيه أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في. أن من ثقيف كذاب ومبير وذكرنا أن الكذاب من هو المختار المختار, المختار والمبير وال... ما المقصود بالمبير اشتغلت احسنت والله مذاكرين ما كثير القتل فقال الحجاج ما تقول في الحجاج قال شر الرجل ما تقول في اخيه فالحجاج استشاط غضبا وقال لها تدري من انا تدري من أنا من اللي امامك من قال لي من انت قال انا الحجاج بن يوسف الثقفي فالرجل بلى عريقه وقال وأنت تدري من أنا قال من أنت قال انا مجنون بني عبس انا أصرع في اليوم ثلاث مرات هذه أولاها <تصفيق> يعني أنا ترى ما أخذ أنا حيرا يجيني صرع فأتركها الحجاج وذكر كذلك أن الحجاج مر بنهر فأراد أن يسبح فزلت قدمه في بعض المياه النهر وبدأ يغرق فرجل مر ورأى هذا الرجل يصيح ما يدري أنه الحجاج فقفز في النهر وأخرجه فلما اخرجه تبين في وجهه فقال له الحجاج نعم انا الامير يعني لا, لا تطيل النظر انا الامير انا الحجاج اطلب مني ما تريد قال لا اريد منك يا امير الا شيئا واحدا قال ما هو قال لا تخبر الناس اني انقذتك من الموت تنخمر الناس لان الناس لو دروا اني انقذتك بيحصل لي مشكله فالمقصود ان الحجاج على مثل هذا الحال يعني كان في طبيعته في حياته فضل محمد أنا شخص أحب أن أسألك الآن نحن نقرأ ونسمع الحجاج كان ظالم كان يتفنن في القتل, في القتل وكان هو أيضا والي أحسن فالله يعتبره من, الكفر... من, من الكافرين أو المسلمين آه. في ذاك الوقت جميل وطبعا الحكم على أحد أنه كافر أو مسلم لا يجوز إلا إذا كان عندك نص شرعي يدل على أن هذا كافر أو مسلم والحجاج لا يقال أنه كافر طبعا لكن هو من المسلمين لكن كثرة أخطائه التي عملها تجعلنا ربما نتخذ موقفا منه طبعا لا نتخذ موقفا في الاخرة الاخرة علمها عند ربي عز وجل لكن لا يقال انه والله في في منزلة الصالحين يعني هو من قتلهم قتل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عالم من العلماء وكان يقتل الرجل كأنما يطاع على بعوضه لا, لا يلتفت اليه سئل الحسن البصري مرة وكان الحسن البصري جالسا فجرى ذكر الحجاج فسبه رجل عنده فلما سبه قال له الحسن البصري يا اخي إن الله لن يسالك يوم القيامه لماذا لم تلعن الحجاج امسك لسانك يا في الجنه ولا في الله لن يسالك يوم القيامه لماذا لم تلعن الحجاج قيل ان الحجاج طبعا قيل له فضائل هو الذي امر بالرسم العثماني قالوا ايضا هو الذي يعني كان له فتحات كثيره في المشرق قالوا كان يبكي احيانا في خطبه قالوا خطب مره عن القبر فجعل يقول إنه بيت الوحده إنه بيت الغربة إنه بيت الخوف إنه بيت السؤال قال وجعل يبكي حتى ضج المسجد بالبكاء يعني وقالوا أيضا انه عند موته أخذ يردد قائلا يقول اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون إلى العجيب من من ألطف ما ذكر بالمناسبة عن الحجاج ولعل يختم بها الكلام عن الحجاج حتى ننتقل ما بعدها قالوا كان الحجاج زوجا لهند بنت المهلب وكانت تبغضه لكنها زوجها وتورطت به يعني قالوا ف في مرة من المرات جعلت تسرح شعرها أمام المرآة فاعجبها حسنها وندمت أنها متزوج الحجاج فجعلت تنشد قائلة وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تخلى بغل فإن ولدت بغلا فلله درها فإن ولدت فرسا فلله درها وإن ولدت بغلا فوالده بغل تقول يعني إن كان جبت فرس فأنا أصلا أجدادي فرسان طلع, طلع الخوالة وإن طلع بغل فأبو بغل <تصفيق> يقولون فسمع الحجاج فجاء وطلقها فقالت والله طبعا هو ما طلقها كذا هو أرسل إليها رسولا يعني من شدة احتقاره ماذا هي بطلقها أرسل إليها رسولا قال هذا مائتي ألف درهم أعطها لها وقل لها أنت طالق يقولون فجاء إليها الرسول وقال يقول لك الحجاج كنت فبنتي كنت زوجة وبنتي فقالت له قل للحجاج والله كنا فما فرحنا وبنا فما ندمنا وخذها المائتين ألف درهم هدية لك لأنك بشرتني وأخرجته من عندها يقولون فسمع بها عبد الملك مروان الخليفة فأرسل إليها يخطبها خليفة فأرسل إليه. إليها رسالة يقول إني أريد أن أخطبك يتزوجك فقالت يا أمير المؤمنين والله إني يعني راغبة فيك لكن الإناء ولغ فيه الكلب فقال لها لئن ولغ الكلب في إناء فيغسل سبعا ويطخر الثامنة بالتراب الشاهد قالت لا أنا موافقة أتزوجك لكن عندي شرط قالوا ما, ما شرطك قالت أن يكون الذي يقوده مركبي اليك هو الحجاج وان يلبس لباسه قبل الامارة ما يلبس ابهة الامارة يلبس لما كان فقيق ارسل الى الحجاج تسمع الكلام فاهم حجاج يعني عبد المأمور بالنسبة لعبد الملك يقولون فلبس فعلا لبسه قبل الامارة واخذ يجرها ودجها في اثناء الطريق القدرها من ثم قالت له ناولني الدينار لا لا لا ألقت دينارا وقالت ناولني الدرهم فبحث فوجد دينارا لم يجد درهما الدرهم من فضة والدونار من ذهب هي تقول له ألقت دينار وتقول ناولني الدرهم الول לוقع فرفع ليها الدينار وقال ما وجدت إلا دينار وانت تقولين وقع ممكن درهم فقالت الحمد لله الذي أبدل درهما دينارا هذه رسالة له ايوة حسن هذه رسالة له تقول الحمد لله لأنت ما تسوي لدرهم وزوجنا الله الدينار اللي هو مئة درهم المقصود أن, أن أسماء يعني ما أودنا أن أخذنا حديث عن الحجاج لكن المقصود أن اسماء رضي الله تعالى عنها سمعت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة نزلته على الواقع وكانت تنزيلا حقيقيا انها قالت قالنا إن في تقييف كذاب ومبير الكذاب عرفنا وأما المبير فهو أنت كذلك من الأحاديث التي ممكن أن تنزل على الواقع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصراء تضيء لها أعناق الإبل ببصراء طبعا معنى خريطة الآن يمكن للمشاهد أن يرى المسافة ما بين المدينة وما بين بصراء وهي مسافة بلا شك أنها طويلة وكذلك يمكن أن يرى الآن يعني طبيعة هذه النار التي خرجت طبيعة الحرة في المدينة التي خرجت فيها هذه النار وما يتعلق بها وين كنت يعني هذه الصور الان ان شاء الله تعالى نافعة لكن كذلك سوف نزيدها تفصينا عند الكلام على هذه النار وكيف خرجت وما سبب خروجها لكن هذه النار ذكر المؤرخون انها خرجت فعلا نار عظيمة في حرة رخط في المدينة في عام 653 الاربع وخمسين للهجرة الموافق 1256 للميلاد قالوا فخرجت نار عظيمة جدا واستمرت اياما قالوا حتى كانت النساء في المدينة يغزلن بضوئها هل يا شيخ نجزة من هذه النار هي نفس النار اللي, اللي ذكرات من ضمن أشراط الساعة ممتاز وهذا عبدالعزيز اللي احنا نتكلم عنه اكثرها العلم جزموا قالوا لانها فعلا صارت نار عظيمة الى درجة ان الذين في بصرة الشام استطاعوا ان يرواها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها تخرج الى درجة أن الابل التي في بصرة تضيء اعناقها من قوة هذه, من قوة هذه النار طب الى الحين النار اللي, اللي تطلع اللي هي نفسها هذه اللي, اللي قال رسول الله عليه وسلم انه في اليمن تحشر الناس الى ال احسن. لا طبعا النار الاخرى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة الكبرى الى آخر, آخر, آخر, اخر شيء قال واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم هذا لما ينفخ في الصور وبعدين النفخ الأولى ثم ينفخ الثاني فيقوم الناس